على <تصفيق> الفلاح وهكذا يا اخوة الايمان انتهت شعير صلاة العشاء نقلناها لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة وبعد قليل تبدأ صلاة القيام والمسلمون هنا يحرصون على ان يكونوا في معية امام المسجد الحرام لأداء هذه السنة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التوار الرحيم الرسول ايها الاخوة عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة الذي نتأسى بكل افعاله واقواله ونتمسك بها في حياتنا وسلوكنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما بل هو اجود من الريح المرسلة في هذا الشهر الكريم فهو يحثنا على هذا العطاء الخير الذي ينفع الاسلام والمسلمين لان مد يد العون ويغاثة الملهوف هي من الطبايع والسجايا الاسلامية الحميدة أكرمها من سجايا وما أعظمها من مواقف إنسانية نبيلة أطلب منا وإلى إخوة أن نتحسس من حولنا من الأهل والأقارب من الجيران والمعارف لأصحاب الحاجة وأن ننظر إليهم بعين العطف والحنان والرضا وأن نقدم لهم ما نستطيع دون من أو أذى فإننا بفعلنا هذا نكون قد قدمنا أسلوب التعايش والتكاتف والتعاطف بين المسلمين جميعا الموسرون مطالبون بان يقدموا يدهم بلا من ولا اذى الى كل محتاج ونحن من حولنا الكثير من المسلمين الذين يحتاجون الينا بعضهم يتدور جوعا وبعضهم يعيش في العراء وبعضهم يطحنهم المرض فهم يقدمون يدهم طالبين العون من اخوانهم في الله فاروهم من انفسكم خيرا قدموا لهم ما تستطيعون لا تنظروا الى القليل فإن القليل على القليل كثير والصدقة تدفع أذى وتمنع البلاء فتصدقوا يا عباد الله فأنتم في شهر المكرمات في شهر الخيرات فلا تبخلوا بما عندكم فما عندكم ينفد وما عند الله باق يطلبوا بقليل ما في جيوبكم الكثير المخسون عند الله هو خيرا واعظم اجره قدموا من حطام الدنيا ما يساعد اخوانكم في معاشهم لتحصدوا ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فالكلمات كثيرة التي تحثنا على الطاعة وعلى مساعدة الفقراء والمساكين وما هو مطلوب ان تتحرك فينا النخوة الايمانية وان نتقدم خطوة عملية ونقدم مما افاء الله به علينا الراحمون يرحمهم الرحمن. كونوا عباد الله اخوانا. لحظاتي والاخوة. مع صلاة القيام. صلاة القيام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 من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن معروف في محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم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 سميع الله لمن حمدا ربنا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 وَيْلٌ لِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَاضِّلِّينَ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقرار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 وَلا ت تَخَافُونَ نُشزَهَُّ فَعِضُوهَّ وَحْجروه فيِي المَطاجِعِ وَضْرِبُوه فَإِنْ أَطَانَكُمْ فَلَا تَبَووا عَلَيْهِ سَبِيلَ إِ اللَّهَ كَان عَِيًا كَبِ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 الله لمن حمده ربنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبل القربى واليتامى والمساكين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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. الله سميع الله لمن حمده ربنا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 ت شكَار حتى تَعلممُ مَا تَقولونَ وَلا جُُبًا إلاا عَابِ سَبيل حتى تْتَصلِلُ وَإِن كُنتُم مَرطاء على سَفرٍ أَج حَد مِن كُم ملَ الغ إِطأَلا مَسُْم أَلا مَسُّْس أَفَلَْ تَجد مَا أَ فَتََّمُ صعيدًا طيبا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 والله اعلم بااعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعي وراءنا لي باسنة وطعنا في ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا الله أكبر. سميع الله لمن حمده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا صدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 الناس نقيرا. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا. الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذَلِكَ خير واحسن تاويلا الله اكبر الله سمع الله لمن حمده الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف الى اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاء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 جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حميده. ربنا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 حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشعداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الله سمع الله لمن حمده As-salamu alaykum salamu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 الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَو انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شُهَدَاءَ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما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 فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الله اكبر. سمع الله لمن حمده.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 فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال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 وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده.